الله يقول السائل هل يسقط العهد والميثاق بيننا وبين الدولة الكافرة إذا اعتدت على إحدى الدول الإسلامية وما الضابط الشرعي في ذلك؟ هذا له ضوابط وهذا من شؤون ولاة الأمور ولاة امور المسلمين هم اللي ينظرون فيه هم اللي ينظرون فيه كل فرد يحكم بهذا ف. إذا دولة كافرة نقضت العهد إذا دولة كافرة معاهدة نقضت العهد فإنها تقاتل لأن الذي يمنع قتالهم هو العهد أو ساعدوا حلفاء المسلمين ساعدوا حلفاء المسلمين حتى ولو كان حلفاء المسلمين كفارا إذا تحالف أحد مع المسلمين مع ولي أمر المسلمين واعتدت دولة عليه فإنه يجب قتالها حفاظا على العهد لأن قريشا تصالح مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبيه دخل ناس دخلت خزاعة في حلف الرسول صلى الله عليه وسلم دخلت بنو بكر في حلف قريش الواجب على الرسول ما يعتدي على حلفاء قريش والواجب على حلفاء قريش ما يعتدون على حلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم فلما اعتدت اعتدت بنو بكر على حلفاء الرسول وهم فزاعه انتقض عهدهم فغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم مكه وفتحها عام الفتح عام الفتح فهذا هو المنهج الذي المعروف فانتقاد العهد له اسباب لابد من معرفتها ودراستها نعم واللي تولى هذا هم ولاه الامور والعلماء ما هم افراد الناس